الحمد لله رب العالمين ونستعين على الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ما بعد ان يقول رجل عزتي جل في علا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ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 وأحل الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فَأُولَئِكَ أصحاب النار هم فيها خالدون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 119. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 110. وإن كان ذو فنظرة إلى ميسرة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 إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأت كاتب أن يكتب كما علمه الله فَالْيَتْبِ وَالْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَتِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَالْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَظِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأت الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأبناء لا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبا يعطب ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن له فسوق بك وتق الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عَلِيْفٍ عجل كان عجل في كل لبا تناره ونحن كم يجعي عشده الناس علي كنا صحبتنا تفسيرك قرآنك الكريم كوية طبعنا يضعونك كوضاً يا اي ايضا الله ربا قلت الطبع تلي اللبوك باللابان من سورة البقرة كم يجعي ايضا الله ربا قلت الطبع تلي من الصورة النفسية إلى صورة البقرة كامل. عيد عجر كون رجس سبب النزول بإلهي سبب كنا وحوق دفن يعي. أريناه ينقص الجل نبي عشيره قرة. الكوسار صنا بالحنة مالها هي بالحنة أشي واحد وبانتها. أما إنه متوفر يعي لوبه يعي أما الذي إلى لنا يدرب دارواه يع وحده في مر. حادي المدينه المنوره لجوجي فدان المسلمين اهي غير ذلك وقرن عين الجوجي في الغف في النبي عليه الصلاه والسلام ويمد قرخون عين نحن لبدين ايو وحل راسينه ايو marka su أو hona ko ficiray oo yiri dad muslima oo alro meeyo raay tu ala وحاول نبي اللي عليه علي السلام هدايا السلام في دائية هذه المحنة حقهم بعد عدين كرتا وقفت بها نونية لدوحو شيئك كريتا قلت أتي أخذ الله بحين أيو مسلم كريه السكومة حدين صدق هذا واجبك إذا كدر عيد فحاول مسلم هاي اللي مسلم كروه أما ذا أخذك عليه تطوعه والله سيني يا مسلم يقال الله بغده وان رسولك عليه الصلاة والسلام كسوناتي اي دهن مكاي سوجتاي شد ان ان يري لكل تبي خض من اجر دار قيان كل اجري ما نجهنا هذا هو ولا بي شي قال بالان وحسيل ذا دار قال تعالى ليس عليك هذا الرسول بك هم في السرافة لكركه خداهم لذلك نؤون انتو لكركه ما اهو هدايا دمرك مده نبي قلت لك انفير إلا يرى ليس عليك هداهم أما إنك لا تهدي إن من أحبابته هذا هدايا نبي الله سليبا جرته وإنك لا تهدي إلى صراط المستقه قلت لك هدايا لك لؤغادا مرمو بمعنى الدلالة والقوبة إن تتعقى الله عزي الله شهده مدى ومدى نبيك الله تغي وإنك اللتاجي إلى الصراط المستقيم ورسولك هي النبي ياشك في هي صالح إنت هي دعاك ذا مدى اللقاء في أينا وخلقوا الهداية في قلوبنا إن هنونك اللقاء بورددك الله بيالكيك تعشق باماها إنك من كان لقاء بيهواتا وفناء بيهانون قلبك سكو مهبوري تركي فإله ما اللقار كل غير خمحة وإله قلبك سهانون كوهبوره كجبه أباهنا يا أحوضه بيطسا ما يقان حنون هدايا وأواتا وألا هنونيا لكن ما كل قلق أورك الله عديم لحق الله برو تاساس كذا ليس معا عليك قلق هداه هجا أي خلق الهداي هنوك والله أبو رفي قلوب الناس تاتي سكدا ولكن الله أبو تعقى أي أيها ديئة مني يخلق الهداية أبو رفي قلوب ميسا ولذي رب الله أبتعد إذا ما هنوكو أبو رفي قلق هداية سكدا معه أما إن هي نرسية وعفريدة وحي النفل با. وحي اللسي أجربان لقياه لأيها وما تنفقون وعد المؤمنين من خير المال. حدو يري هاي هدو بلني هاي عن نقضة فلأن تصفكم نفسي لا إشكاله أو فصواب الإنفاق وحب الحين كان أجري كبسا إذن كان نفسي إنك فهي ليسانيسا هاي وما تنفقون إن إذا وحب إلا ابتغاء وجه إلا إلا وجه يسا وجه عالينكي وأنا هاي وحبا أخبر حيننا وحبا أخبر واكنا وما تنفق وحراب الحسان يوكي قائبة شعبين ومن خير المال يوفى أبا القتكيتي والليزين دميسيرا إليكم إذنك مؤمنين وأنتم إذنك مؤمنين لا تظلمون ليدن دلم ما بالنقص حسن وحيا إن حسن لغدمه أو بزيادة تهيئة إنهمان إذن كسبا ليدن كوكور بيو لفضع من الاخباق منك مرجع سرقة جهاد الله شجرة أذن الله يجوف رج أيام مسرف سرقة الناس الله ديلها هي ذات كيمودنا أي آيات في الوامح حجرين جري سرعة رسول الله كاملة سرقة ذمارنا وابلا جري ذمارنا ويا رنجري أفر بقول إلى تذو بقول أي كذا حنجري وعو ويا لها أبوه عبد الرحمان من سخر بالورنجري يمني هو سنة تصير من الهجرة الرسول في غزوة خيبر لها. اللو يقيني. في أي صائدة لامي سر أويلها كريما لحيم منك هل سفر لا يقيني سفر وعاء الوقت لا ما المساجد رسولك جلادي سقطال أي عاي داخل بيعذر ماسي النقاطي تاعي يروض قرضا عادانته يكون المساجدة لا قايليا قرضا صاحر جلا أجيوك كل دولي جنتاع ويا رج مركلو هل تعطي هلين يمالين بجوهي جرين هل هذا صفك هوري وحبرك هذا صفك هوري جهاتك صفك هوري حولها سيخيجا وحاين حولها اسلامك إيهيجا وحاين قردها أهل سفلو يقيني أيها أمان يا سلمان لا قود راي وحي واحد بحينا أيو قردها ساكو حقلوه قال تعالى خدوحو الى صدقات للفقراء الصدقات تغضى بحيا اللي يلي هي، ثم يفرض ملاي نقطبها للفقراء ذلك فبولك ايتها يا له الذين فقرنا واخرون اشري في سبيل الله إلى دين في سكر يعني جلب النوس طيب ادكروا اشري الى الذين في سكر اقل المال ماجان مال اقل المال دهر مال واكثر والذي كذا مال وهي هي صلاه سوف يعاد الله أكوكن نقدا كل دين كي يذكر يلين تديه ضايجه لا يقدر تفرجي محشره وانimal لا شريء إلى النفط ولا شريء في سبيل الله إلى دين كي يذكر يلين بيدا أيالله الله يستطيعون ما كرأن مربع صفر في الله صفره في وغيرها إنها تجارية وعراضيا كريما مرك من هنا ماذا ودي حفظ ودي وات براتي كذا نما ذا هادنا هم كم تأكل من زيره هم كري يق يق ما كمان إني وحوي دينا يا المرك كذا المقال كذا أردت ما القلب بدموري على سأل حدوه قالوا صفوه أمرين الجاهل من كان حكته أغني أغنية حلم بمردا يا الله اللهم ما لي معاوي من التعذيف من اللي تعذف إخذوري أو الله في إياه جادو إياه الكدوار في إياه أفكار إياه درس كبين بين مثل ما يقانان. لكن لا يوافقن على قرناء تعرفهم عكوا قرن على علامدولا بسمه واقللن بالحيك واقللن وجهي واقللن كلك بجي واقللن أطلعك صبيلا أيكم مقطعين أيك عنكال تعرفهم عكوا قرن بسمائهم علامدولا ومع ذلك لا يسألون الناس تطلع ورسل مايان لحفنكو علاين ايه ورارين ايه غيشه مذنوح ضد ويجين مايان اذا انقفك النوع هذا ايه لفاتذنا أي ايه انبوق ايه بريانا اقولين ايه مشكلة ايه لفاتذو لكن بريانا ايه وريجيتنا ايه تنتيسا سرحانا ايه لفاتذ يجانا ايه لبدا تغذي الله فيها ايه مذنونا كانت داقب أي فضل البلانتائي مركز الربي لسبحانه وما تنفقه وحظ بحسان انت نوع حيث من خير مال فإن الله مأدوك عقا به كأت بحسان عليم ويدينه بهاي وفنجازيكم عليه وإذن كاذا المرناية الذين الددك من فاقع يدان أوضن بيس الذين الددك ننفقون بالحناية أموالهم وراء إليين حالاتها بالليل هذا بيض الحنايان والنعار المالين بيض الحنايان سرا قرصوه بيض الحنايان وعلانية موقال بيض الحنايان فلهم كواه وعيني أدرهم أبا القدقود من تربهم خببوا لكي بيكل أي ولا خوف الأرس عليهم قرقوا دماء فلهم الأمن والطمانينة والسكينة والوقار بيليهم ولا هم أهال يعجنون قوتي لانغولا الا هم الفرع والحضور والسرور وليلي كل كلمه ايات عندها قوله ولا شيء قايضوا قد يخيل فيهم قال قف خدي يخيل مركو ارق قف قوم انا واحد ولديه ده وعاكليه اللي بونانيجا شنو هذه موايته اليوم سينه مرخصه تبع عزيزه تا و هادين بومد باهلكول مايا خازو كب الحنايا مالين بومد باهلكول مايا خازو كب الحنايا كتلن نتشورو كرثوجوار كايا اون باه خصوص غلينايا ندير ارا ارا يا عباد ايوار كايا او دي بايا خلقات في هذه كان واحد الحلم خلقات هادين دي بايا مالين دي, دي بايا كرثو دي بايا فوقال دي بايا قبل كتلنا كو بكري ان شاء الله تيوي اس اول ولكا يا سيران يا ذقيان ما احمد أنقذك أو جنّكوا ليس ما عليك الرسول الله كركا خداهم بس عنونك أبوري ولكن الله معبود اي أيادي عنون أبورا من روح عنونك أبورا يسأوا يعبدونه من عنونك أبورا وما تفرقوا واحد بحزات ومن خير المال فري أنفسكم نفسينا يا كفء الإنسان إذا وما تفرقون بطن الإنسان إلا افتغاء هو وجهي لك إلا هو وجهي شهدين في وعنائي واحكم بالحلم حيثان وما تنفق وعاد بحيثانه من خير المال يوفى وأن له في نبال بكيزة إليكم إذنك وأنتم إذنك وعبئين لا تظلمون لإذن دل مايو بجيادة في سيئة في سيئاتكم فما أنتني لكر مايو ورب بالنفس حسنا عن عسناتكم ونجل نوع لمايانا من لما بل حبي أي شيئا فما تعينا ولا نافيا حبيه أي حسنة عينوا ولا نافيا وصدق الله في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تكون حسنة يباعفها ويؤتي من لجنه أجل عظيم للفقرة نتعيب على صدق الله السر الذين فقراء احسنوا نفسه في سبيل الله إلى دينك سكن يريد هذا أيال اللهو ها بي هؤلاء مقرسان لا يستطيعون مكران مرب صفريد لتجارة تجارة ترك لو صفر في الأرض تلك جديدة يحسبهم وهم علينا يا الجاهل كفكنا بي بحالهم عندما تقوله ها شو اغنياء بي أغنية تنضم القذينة أيهم علينا من التعفوف في اخلاق أوجد أبريء أو حماني سلاورايا تعرفه معتف بسيماهم على مضوضة ووجدوا ذي دور صمي تفردوا ذينا قوتين بسميهين اقللين بقين اللامي واتحينا كسروا بحليهاي حيات كوكرا نيساو لا يسألون من هو ورسلان الناس ضدك إلحافا وراء ما هو ورسلان وما تفقوا الوحيد بحسل ومن خير المال حين الله معبوط حقا بيكاد بحسل عليم ويدين وليهاي فيجازيكم عليه وإذن كاذا المريني الذين يخييك ينفقون بالحناية أموالهم حلوض على سعر بالليل هذا بالحناية أم الديه مايان والنهار المالين بالحناية إلا يقفقهم الأركان فليتا الحجاء بل شعب وادي بايان إن لك لكم في الليل هذا بالحناية والنهار المالين بالحناية سرنا وتعطوص بالحناية وعلانية المقالب بالحناية فلهم وحيليهم أدهم أبا القبس عند ربهم أحد سلاك في مي إلا عليك أو ربك أكسي شيكوليه ولا خوف العرص عليهم كركوا فلهم الأمن والضمانينة والسكينة والوقار بينيه عرصيه ولو المي كأنه ولا هم عال مي يعدنون كواتي فلهم الفرد والحبور والسرور بينيه الذين يأكلون الربع ما نعدين كجرني خلوجين لگا ہاد لوال لگا ممرما شبع دوہ او دہیراضا او حق <تصفيق> دره لوو قاته مرنا ريوال فاندلي مرنا ريوان نسيا نو با دای یو کجنتا شبع نفسيا او او می غیلہ منظر سفرن لو یہ ہے و خنولای یہ لبا الجوانك قاق وكل كاي بيرك كو غودو لبا الجوان با دخين دونجا قاني ما نفس اي دمدا كيري جو وا خادنا لبا جامدا شي مركه سو غودو لبا دي جواني ما بيسين كل يوم أديك أنا واحد في حينك جواك كدر، أنا, أنا إذا نبدي بانفك ردينايا، شبه النسيان الليا، شبه الفرد وحول، خذي ما كان العدل شوي درسنايا، يا واعظ رفويك يا، عمرك على كارديسون، كل كله هذا ملته عايبة، لا كشي بدك كدغم، أنا قل يا كلستن، أنا أقول إلا رجسن، عياذ الله كلنا كعبد، أخلي واحد لغة عبد مقصود المال العظيم. مان دن چله گئے ہیں کہ انا کل اريد كل كا حدون اريد حدو اقل لكو دسيو حدو لنا لكو گورتو اما بابور کو گتو اما برکتن اضو و اسلام اس تکا ربا کو ڈھغما اے سيدتكم نسومه رها ما دهقاقي كارو كل خاله وديسا وهاي كسو دعيتا كاكف كون خاو نوديا كل القروك وكلن في عبدك علي دولكا كرهتاي قمرتي كداماتي ابن كل كف فدحاي مدرك يا موقلقي قيامه كل واسن قال تعالى خذون الذين وحده عنايا حرم في ديرك أن لا يقومون من قبورهم حبلاك مسوكا إلا كماسد مهان يقوم الذي يقف أقع تخبضه أكله عري السيدان سيدان ما كله عري تخبك لقديمهم فهو يقف قادم للنفرة لقوله يقولوا كله كهدين من مال كل خربان نمول لدج من الماسي شنو العدي وكلك دي يا مولا جرب وكلكا كعفكا يا علاش ها وين ناساي عقاب وعو حق درا حقالين حضره تحليل بيطريين تحليل شنو وق محرم كان بناني الى الصميسوق ادي موك حرامي لوياي يا الى حداليس تاكل قرط المحرم كسميعيتي، ألو حرامني ما أقرنهاي، وعزمتي كبيرة من القماي، لكن قرط الحلال يجدي أبو قال لي، هو أيام كذا زنيت، كل كان كان رضا عنهاي، وعمه لا قفنا ملعين، وعن ملع. خيار بولا بألوان، كذا يو هذا لما بقولان كنا ذلك سبب الله حميه وعود من أنهم كوى الربادة هنا قالوا حي لديه إنما وعك لما البيع مثل الربا تشبه مغلوب وهو يلا بدا سي بأليه ما كسبهين الربا نصل البيع إلى اللقاتي والمشبه بيه باعك بيها أو يدان شباب اللوغة غمو أو اللوغة ركزوا بأيامه لكن هذا رأسي تحليل كليكم مرايح وحي حالا لم يحصلوا بذلك بئن واقوس به من نجا خيارك سولا يع أي أمم تجين ما قصدي أسرع لما جوانا إلا ألا وحل إلا أل إلا إلا إلا من هنا الى ابا عمر كركولي كوني الله ويره سبحانه تم باكتن وحلل الله الى و بنى اي وحرم الربا الى في مدينه هو حرمي فينا و بنى اذا بررنا الى هو على علينا الى عليهم الشوم قال لما مو korko kopka marka xukunka islami soo gaaro haduu reebtoomo ilab sano amarkii sha Allah qaba Lakin marka loo sheego xukunka islaamiga kastiba duugsan waayo waxa ku dhacaa go'shaal qalaad aan haduu u yiri ruha yaa ruu ayu tin ma ilatun waanu min ay rabbihi u raqimdo ayadaano kale oo qantaa go'rta wadiye bowyin mid reebtooma ما سر حاله هو لو غدب جيمه انتين اياه بريم ما حقا سو غاري ذيبي غو غشيت اسقاي لو غوما إلا و امره ان, ان اينا الى الله الله امر فيه لو دايه ومن عاد عادا ها يد حكمك تيميت حكم إن دو حرام ساي قف بكل لحظه اولاي جاكو أصحاب النار نرى أصحاب تهديو أصحاب النار اللهم جميعا نرى الجانبين نرى هم فيها خالبي فأخوه أرأيهم فأخوه بقرب الله فانيسي فأخوه بابا مركع النابي الناتولونا قرب الله شين كان كان شنكا قبطي جوان كان جوان كان قبطي نرى محقر يا ربك عدلي فقال عزم من قائل لم حب الله إلا هو كيركرا الرما خير إلى هو في سرا فايلي خير ماله ويربي صدقات صدقات إلى برباريا وعرسول قصاح دولك الماما يجري عليه سلاط وسلة صدقات مركيا يدونكم تقتيا جانتي تكبره جانتي إدريكي إن جانتك وكل شيء يجري يا هو برباري نايا وهذاي وحي رلاكي رسول قو حقوط حتى تكون مثل الجبل أُحد بورتَ ويل أُحد إلى كارش فرسوك قتل ما مي فردَها على جعله فردَها أنا فرسية جيّدة فرس كارثي جعله وصار فرس كيّر هذا شيء وبرباري سه وهو قبيسه وهو صنّي سه أوغط في عروسه سه أدخل عليه كم وغداه سه يا إلهي هذا حتى تكون مثل أُحد ويربي صدقة صدقته بواين يا والله ايبه لا يحب مجعله كل كفار مدقى لمن بذن ورحبادي ليس أسئل من جنب الجهب بذن ووحي المحرماك يا عبادي ووحي المحرماك أنه ان كده السنين يأخذ عدبالنا انت هو ترهيب لين دعال في جريه ذات كأوليه ويأخذ دهما ترهيب كل أين جعليسي في كفعاني عمل قريه وعلى الله تلقى لي إن تلق الذين أخيارت أمنوا حضروا لي وأملوا عمل فلي أصالحات أعمال صوبا وأقاموا توسية أصلاة سلاة توسية لأركانها وواجهاتها وشروطها وصننها وحياتها وخصوحها كلين كإلى لي مغضلاتيا مغضواتك وأتوزك لكذا نصف عن بحي لهم وإليهم أدوهم أبا القترة عند الرب خبوا بكتبوا ولا خوف أبسك أليم كل قوة قياما معا ولا هم آمائيا يحسنون قوة تيران يولون الذين وحياكلون عناء الربا خبضتك عناء كلهم لا يقومون من قبورهم بعثهم مركز لقار حضارهم وكما سوى الجوكسدان إلا كما سوى الجوكسدان يقوم الذي يتخففه وقلالاتي كرقون جعي الشيطان الشيطان من المسي يقول عبد وكتعطي سيدنا ذلك صوابك وحول لأنهم هو رفد كو ضقم الى القالو الى انه ما البيع البيعه مثل الربا في بذي الذي هي الله الا كنت بني قايلن تسغوا ابيي شيء تكوني الله لهباب بني البيعه بيع يا الله بني وحرمه اي بالله الربار ربعي إيشال شوميدو كلامه فمن روحه جاءه أيوت من موعدة وانه نرنبه شبيه حجي وقتم الدين في آية دسوق عرقي أفنع كلك جو جلا سله وهملكوا ليه ما سلفه وحوريا ربان ما قباده إلا عقابه الله إلا حجي أيام الركشة لو ومن روحه عادة مركب عيادة متجد شباء الله عبتك فأولئك هو أصحاب النار النار تتجد هم هدا فيها مركب قوله هدا أن يخارجون كوها رأيان يمعد الله يضوى كرتلا الربا يضيبوا كرتلا ويرضي اللواء بغية الله بغية اللاب لابا والله لا يحب مجعل كل كافار يتقال لما كلبي. قلوكو قال لما بدن ياه يتحليل الربا ربا بحراريتك هذا وتشبيهها بالجزء اللي هو شبه وكفاركو ياه قال لما بدن عظيم جل بكل بدن والربا عند هذا ايه ارورت هذا وكتم بكل بدن من الذين اخيارت امنوا حقرهم ايه عمل فلي الصالحات امن صوبا واتوزكا لكذن القتل لهم وعي لئيه أجرهم أبال قتل وعي كلئهم انت ربهم سبقوا الأكتب يكلئهم ولا خوف العرض عليكم وعليهم يلقوا لهمها ولا هم أهانا معيا يحجنونك وكيرا يولون يا أيها الذين آمنوا تقول له. يا أيها الذين بس الله إله أيضا أبو رأي سبحانه عز و جل كعب صدر و أو أوامرته إذن فرأي فرما نواهده إذن كريا بيتفو غاز غارهان وذرو ما بقي يوحي حري من الرباك عري إن كنت مداتين مؤمنين كوالا الرمعين ملكي آياتي حراتي أي شكي أبو رمي Sivuistaan vaikka se ei ole kuntaa, joihinkin osuu, mutta se onkin. Mutta kun tein sen, se oli niin vakuumaan ja se oli niin. Se on aivan sama kuin se, ويجنازي النواهي أغبقى ويجروا كتل ما بقيه واحة كاري من الربا إن كنت مداتهم مؤمنين كواهي الرمي فاسمعوا كلامه وارك إبا مغلا خبنا بنانك كامرة فإن لم تفعلوا هذا يدان سيدا يلي ويدان ربا وحي كاري داف فأزني أغاز بحرب تجال من الله الله حكي اللي ينكردك ألمه ورسوله ستصلك حكي اللي ينكردك ألمه حتى إذا الرباطي بناك كمري قد يارجروا برسول قل. أي قال لي الرسول وله إله مركز جنبه إيراجا الله يدلنا بحربي الله والرسول إلهي الرسول دقال قوله تورو ماهينه أي رباطي بأنه كتئينه قولك عن رماده وريتني كدرت وربي سبحانه وعزه وجله وعن كتك علمها يأويري سبا ضبا نايتك هذا بالأول عن كتك علمها بمدع ذلك أولي الله كحيران لديبانا من عدالي وليا فقد أجنته بالعرب بقلبان وغيشيه ما شوالي الله دباني ألا درسيه وإن طبطم حداد الله النقطان ورهباده جيتان ليدي لي الأوليان منا يفلكم وعاد ليديه أفهول أموالكم ما الناس أن أتلقوا في بذلاذهين ويجوانك أجيه وراء يأتلقوا بعيد أحلقوا قدري مايو أبنوا وحدهين أنا كريم وما سألنا أفكادوا أقول هذا إننا أعضوا نغضوا فالنظرة سجد إلى ما يصرأت أنت يوحدك سألنا هذا الأسبوع يعني يجيبوا على صاحب الدين أفكادوا إنكاله فنأو أجيبكوها وأنت صدقو إن أتبا إشكاعد إن إن في أنك ردو حبالي حدات أنت إن كل أتقولها إشكاعدك إذا تعافتي يا خير فين أمبدا لكم إذنك إن كنتم أداتي تعلمونك خير يقال ففعل ذلك سميه كل كم الدانية أوقف في هدوم فقيره وحباله أتبا أقولها هي. إن أتشكت أوهويت إلا <سؤال> أيوة غفو هذا إلى <سؤال> الأفجات <سؤال> لا وعقوما يسوي حقولا وعبيين سلول قل كدور أو شريعة سكتي أو سلها هي واجبك سلها فضل بنيه يمتك قمده سودي واج فنذيرتم إلى ما يشر واجب ولأنت ستقونه سلول قل كأني ساقذاك في أنت سوديتي واجبك هاي ورناك عدي وأنت ستجو خير لك وعلى الله مدى تحييه سلام فقفك عليكم مركة ورانا يا وصنة لكن مدى سلقوه لي عليكم مسلام رجقة وأواجد خوراك فضل فضل إذا قبل الدخول الوقت وصنة عند الدخول الوقت مردين لأدامنا وإذا كنت هو واجد قل كإن مرك الله وإذا كنت هو أدامه وواجدك هاي قال ديروكم في ورا قبل الوقت وقبل الأذان او كميد مقبل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وتكو متلمين ايته يوما يوم المالين فرجعون الذين ادين دونا فيه يوم كذيه إلى الله ابوه ثم كجبال ففلو دماي دونه كل نفس قبل ان يرجع كل شيء ما كسبت وعيسى قيّدته أوهم ذاته أن لا يظلم للذين في نقص الحسنة ولا بزيادة شيء عيد أشواه ويشتثنى وتقوم من ترجعون عيد ألكت ما دون أو ماذا يودن بيسو آخر آية على ذلك نزلت كل آية سالفة اللي يظلم ذلك الحين يوالي صوت جايل عيد يودن بيسو وآخر توجيه تلقته البشرية من ربها تعالى آيات تنكد مثوى الزجين ثلاثة نصبانها عليه الثلاثة وثلاثة ويرموا النوراء قلت أحكام فعيشة آياتا وحيلا ذاهبتا قال وتقول يوما ترجعون فيه إلى الله حقيام الله حسوسية وحقيام الله مذنى ثم توفا كل نفس ما كذبت وهم لا يظلمون من أحل الدلم يجري أنفل أركاب وأي شقيشتين فريقا لمن اجتمعا ما يو ايها يا ايها الذين تكاملوا حقا النيه فتقولوا الى كبدك وذروكا ما بقي واهرى من الرضا رضا كاملا ان كنت مادتي مؤمنين كونوا على الرمي اي لم تفعلوا حديدان سيدهيلي سكنوا اوغاك من الله إبو وين شسولك عقلسا الذي كانت أعلمه وإن تبتم الله نقاط فلكم وحدياته فأوص أموالكم ما ليالكي ناسا ليالكو لا تظلمون إذنكوا واحكر أرسال ميتان ولا تظلمون وحنا اللي ينكد من مايو وإن كان أدوه النهضة وفقدينت اللي قول إليه ديو أسرة ولا يشمد صحيبا وحين فنذرة تنكرشه إلى ميتارة إن تأوه هيا يجيب على الدائرين وقد دينت لكركي شكوا وأن تصدقوا إن أدمت دينك كصدق إستان دينكم قبل أي خير فينام بضل لكم دينك إن كنتم هداسين تعلمونك هو خير فافعلوا سبيل عطي واتقوا بضل يوما ما لنك ترجعون ترفعون قريك لول أبلاقا لن الله يدوين ثم كذلك وفا نفس كل نفذه نف كل جذل وما يصير دانه ما كذبت عايزك يجتاهوني يا زمبا اللو فينا يا الله ما لا يظلم لا دل من مايو في حسنة حسنة بنيت لقوق دل من ولا بزيادة تشيها أنا كرديت لقوق دل من يا جها الذي نعم بدين وجل sada qada nugu boorkiyo sabadiini haram taayna alla xeegi noosirka awu aysan illa asiyana qinugu yaray ee lugu sadaqaysay nixi deyna u gabay laga rido aya la amarka leey shugeeyo aya naftu waxa laga yaaba inay maleeso inan maal ka dunin bal laga lahayn qomaalka an sare aad u danayni wadakid dun fayad si da walaa taadun kale qulnoo iyay la xobar tiisu laanti wuxuu la noolanka la amarku sida daraadeed oo adalku doonta sida xadiraadka waxaad ka garan doonta amarka ugu horeeyay aybaatan waa afwanu ayati filka kamina وابنائك دول طالبان كانه يا سيده يكلفوك هي فاك لا نكفيك يكوني مدينه وكيرا منين يدي خركا تيرا ده ورقد يرقر او عاتي لادمي ين بانك دنتين منك ما كان كانايا اكلوا ده الله ماشي اي بو ربعين كلي منين بو فيزو قران او من سنه قرآن لعنس إيه مرخات لعنس إيه الرعان لعنس هنا حتى أعيض الله بك الله معي بركيك الله بك الله ترحبه يقول لكم يا أي قلت ذلك مالك أي أعيضة ستأقاضى بك قال تعالى سبوحوا لي يا أيها الذين ذاتوا آمنوا الحقهم أيهم إذا تدعينتم حتى أدخل أماهان عيسان بدين دي أماه هدين تلك الأمر مواهي kofii kofta marmi way uun yahay waxya ma marka uu gooray sidoo kale madan uu kala maado kusuma la madhaa bay marka ما ما كل لشيغو لشيغو لشيغو لشيغو. وإن ولا يلبسون مارين تي كم تاي متاعش متشرم أسوي ما شاء الله مارين تاك كل كألا أجيال المصمم إنسان أظني ما لا شغب بالنيما لا شغب مارن عال لا شغب ساعة عال لا انا ميلحنا لا شغب بيرتلكوا وكبع يسويين هاي ولا ولا مالو بدينائه ولا مالن لبدينائه كل كاو وره أولا إلى الى اجل حنايه ظهر إلى الى اجل مصمم لما ضاع ابي فاكتبوه ابي ابود ابن الجرير الصبري ورئيس المفسرين او امرئ الايام دارمان دونا أو انه المفسرين تكال ويعلل نسبهن ما هو واجب له والحق معه أول وقبل كل شيء قرأي متجربة لقرأي سببته أول ما كتبه قرره وما حفل أفره ما انت واحد كو قد يسي موغي قلقا بلغم الله والجماعة الآخر بينك كذرنا الرجل يا صعبان كثوكيان ما انت باع المحذوزا كربي حال الواحد كو عسيت هذا كرمي قلقا وإن الله قرأ انت سيتا عيدينك قدرك وثلاثة الله بالعناية وثلاثة الله وهكذا أول أمر كذا وعوض فكتبه لجدي يعني إذا يوم كدت كفرت قريت لكم ما زلنا واليكتبه هذيه لأنكم لاعدين كاتبو فرقه قف حالو يا رجال يا قام فرتا كسرو كرا قرا يا لبدي بسدي وع الله فري بالعدل قر صائروا أقروا وسنيك ديك كذا إلا عن عجيز خلقت كبرا وسنا إلا عن من دنا وسنا كردين ما قالوا سننولك عندي وحل لوده كجيان كاليه تاوبر خدي مر قاعدي عقوري يقني رماقوري ما يان قران هو كجيري ولا ياب يونس دي دي كاتب فريقان يكتبين قر كل ما وحقري اقولين انه كما كما في دي وكله علمه الله اسبه دوبر الضيله ما كتاب لكم مرنعمكم والله زي من اني ومد akka azib oo kala qorlabada niskina adiga hal yaqtub ha qoro fariyada midda fata qori deegaad waa inuu qoro yaa tura أصدق الله من المدينة أقول لماذا؟ أحوالي كان قريدي سواقرا أصدق الله من المدينة بسر بسرم الله من المدينة مارينة الكوتها خلالتها ذا الصباح بساعدها نقود حينها وكان لقونا شيئا اعتراف منه كمدعك العدف قلت تعالى إلى وحو يروحي لبقائي وليم الذي يقفك عليه كوركيس الحق ما تلقوله كاشا يارينا أشهد مركو يارينا إنه واحد ليشود يجري حق ما ولا ياي ما ولا يتغيله إلى كعبك كديك غادي اللي يربه بسجى ربي جزاه أو ولا من منه من الدنيا شيء واحد حلال يصدم كل منه خير يلولا وحبيبك توقف كديك غادي إن هو لوقفن سارح يسني غير بنقون كرا مثل غير بنقون no قف في دين كغا كاي نو اي اي كغا انتكو اي كان حدون لوغدو الذي غوها عليه كرفيسا العقل ما اي اي ما لهش ايو من الله انو مريه وحي القوانه هو يساق فاليوم للهام مريه وليه اصدقى معمولي شوحيه بالعجل كرسوس او يغسن كواليه وحيه المسكين كعنا ودفع مكان حقا لنا يساق ودفع اصدقى نوحي الواسيه وعداله تصوى قدر وانا قدر من هل يريه فريطان كان احبه انت افرال خباقاتي وراكا كده محب مارخاتي و استسد مرخاتك اللي تزيدين الله من رجالكم تكين واوين قاغاتك كم الله الله او ويله او خغرده او غده او دتوثنا ايا لو يراي يجي باللله ياي ان كان لاكره قاتاي في مرخاتك ان ايدي دالكه حجين الله والله اني كيري الله انا لو نغود با لو يرايا حنيني الله مرخاتك فإن لم من يوم اي لم يكون حدا ين لودي مرخاتين نقون قتليني لواني من في امر اثاني لبها وين ايام مرخاتين نقونايا دتكم مرخاتق لقديقنا يو لرسو جولو ولا سوادي مايو ودو على سوادا وخرده داورسن الله كبقايا أخيار اخيار سافر زويره من منضد كميده من الشهاده مرخاتيار الا أخيار وحجرة سلادة سكدة إلى كعب صوت أيا را لنا قرالي مخاطبا لا يسود رأي قل كواحنا إلينا يا ناقا مع اللب اللوجي جاي عن صومنا من اللي لودا لجايها إحداهما لبنا ناقود مذوب مذبي يا مالكي يا وحينا اللي لودا فتذكرا أي حصوصي ذو إحداهما فاذا حصوصا الكرة كل اللي لودا ولا إنه إني إفلاك صوبات أيها اللقاء يا ذو كلك قوله يا سهده هذا هو أختيه اللقاء له الليلة فالك لبدينا دي. مخاطقه مددية اللقاء قال يا أخيار حدو هذا يديرا واصده إلحبا كذيرا ولا يا أبا سهده مخاطيه إذا ما دهو هذا اللقاء له لتأدية سهده فهذا شريعة جاية هنا يقول تاني الله بعضه هنا يجيران أما ما الكائن تصل إليه شو ذري لا قري إيه مركاتي ما خير من ولا تسامح حنوجينا أن تكتبواه منا دينك بريشان صغيرا وحيره دويا عدنجا ندوين هدويا إلى أجلهم ملصر لغب حلها من تلقى قالوا وإن لديك كل قد يكد إياه مرخاتك إلاك كفتاري محلو لدن لي إلا وحي رذالكم شده إلاه فري وإن دنك إلا لديك مرخاتنا الله يهلو أي أقصده كرسوريت بدا عند الله يأبوه نافتي وأبوه يدا صوصنا بدا للشهادة مرخاتك وأجمع يدا أدوان بدا الله ترصابه إنا إذن هذا وقاسين إنت عندين كيف يا هاي حدان على جلنا يا إنت أنت ما تكون ريالو وتر فبورع البكوت على كنم مقاسين على روج بروحه أمرك يا هاي إوعاي عندين وقع قال تعالى خذوه يري بالله أنت أكونه فعمل خيرنا يا ها تماهانه حاملة ربكم يقول ادواتا فقر كان الكجيرت تسدينا واتن تديرونا ادلك لو رغيتن ايجانو كن توكم يكونو فاتي كن توذع بابورو غسداي بينكم دعدينا ما ليس عليكم قركينا دون عن جلد الله تكتبوها خبيلا ندين لا في واشد الى تضياك ما كات كلاجدان ايجان مرقاتو يالا واشد مرقاتك الى تضياعك koodan akala bay sanayda waxa ay soo saabeen labannin oo minna xatiib oo fariiqaankii waxu kala qorayeen inna marxaatiy ya waan bananaan lababoodii la dibo oo kan merkattiin auta, että viivo korkealla vada voi näkönsä, vaan juuri varra, jään laadinn, katet, vaan se vii merkattiin jakaraniin, on minne jään luokalle sin, vahingin se ei ole, jää neljäk, ilo kari ja aadaan, ama vaan juuri varra, katet, katet kyysen vuodin, vaan se ei ole ja vuodin, osaheila loppi, او كرانيجينا سيدان نغلو ارخاتيجينا سيدان نغلو وين تفعلوا وعلى الليجين كريبا هذا فشان فإنه في إلقاءة ميتان فسوقوا وعدين كبعيت أمر في الله تبع بكم إذيكا الدين ما عليه كذا جمدهم قدام بيسان وقتقوا الله إلا كبقى في أوامره وغبقوا وحوذ الفرج ففعلوها سمايا وفي نواهيه وحوذي كريبا يغبقى فتركواها كثرة ويعلمكم الله الى تاس الوحيدين برايا والله معبوط عقا بكل شيء وعلى اركي دينك عليم الرأى الله وعقوم بالون واضعوني مثل مسلحة ايوه اقوم بالين تاسنا وحرقو السجين يا ايها الذين بس امنوا حقرهم يا جيو الى تدينتوا فدد فلا امان ايسان بجين امان الى اجل المدينة اللي بكاره مصمى اللي مدعابي اكتبوه بك ولي اكتب عده بينكم دعينا شاكب فرقون هبقون بالعدل الجرسور ولا يعدى يسانديك كاتبهم فرقون أي يكتب إنه ديو كما سيدي يسانديك ألمه الله إصبع ببكت أو بري فل يكتب هو كما لقدتك وليم للهمر الذي روحى أليه كوركسة العقد الدين كأوها وليتق الله حنك أرسله سبه ربي يسو ولا يبغس يساندن منهم من العقد شيئا واحدا فإن كان أدوه الذي روحى عليه كوركيسة الحق الدين فايتها تسيها مع الهاليس او ضعيفا او جنعا او لا يستطيع حدوثا بكر اليوم الله إنه ياريه وحل هو إسرى فاليوم الهياريه وليه ما مليه بالعجل قرصه واستشدوا مرخاتي جليه سديدين لبا من رجالكم فكي نواوي يقانقار لم يكون حضرين لبني شاهين نحن شتليني لبني فرجون من يوم رأتني الله هو هم رخاتي نحن من مدة كميرة خرجوا لعذكر عليتي من الشهداء مرخاتيال في أمانتي أمان ذي يه خوضوا لابو كحال النقطين نعيش اللهم على لوجي قل أن تميل لينا إلى ودو إحداهما لبعضنا عزمنا من أي إدعاءي لودو أو فتذكيرا الحصوصي ذو إحداهما أنا خرأت كل اللي وسم ولا ياد بس وهذا مرخاتي يا رجال جيدين تلامع قرطه بعو مرخاتي يا الله ياره إن الشهادة دي ولا تسموه الناولينه أن تكتبوه إن كان كبير جيسان صغيرا هدوير يال أو كبيرا هو حلو يال إلى أجله أنت متريش اللي جاره ذلك مسدع أي أقصطه عاد اللي مبلا من, من الله دويناش وأخوه متصلن بدل مش عادة مرخوريت وأذناء دوان بذل ألا ترتابوا بلا إذا انسكين إلا أن تكون بلا يتايموا عاملتها تجارة وحكرة قبطة حضرة قوبجوها وسندين بجرين بَيْنَكُمْ أذلك فَلَيْسَ بينكم دحدينا فليس ماها عليكم كركين شناح جنبي ألا تكتبوها بلا إذا لكن شهادتي حجرتوا وأسدوا أضل عكر كذا ولا يماركاتي كراني يوندبن ولا سيد مرغاتي صاحب الحق ياندبن ولما علي جدن ياندبن ولا يمار يا لدبن كاتس ولا شي وخانجرين فريان لدبن او الحق ومن عليه جدن اي كل كايدانا وحبيبنا تيغانا يان تفعل حدات سميتان او لا يمكن ريب أما وحى الليلين فري أتى عذار فإن له كما أنت عدو عصامك ليلين كريبا أما أتى عذار وحين ليلين فري فسوق ليلين كبير لكم ليلين كريين كسرعون قتقول الله في أوامره وهو ليلين فري أوربة ففعلوها أوامره سمايا وفي نواهيه وهو ليلين كريبا أوربة إلا أبادينتا يوعد بعانتهم دمانتا إذن برعيا والله أبي بكل شيء وعلى عركة كل دمانتي على علم أنه أقوم بنون والله أعلم